اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ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 kahamidum majid allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita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 محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن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 صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 kahamidum majid allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita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 Sallallahu alaihi wasallam. و على محمد, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم وبارك على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 على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim hamidum majid allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala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 صلىت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد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 hamidum majid allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim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 كما <تصفيق> صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Sari kata حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراه وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إن حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إبراهيم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 Ibrahim, و على آل Ibrahim, وبارك على Muhammad و على آل Muhammad كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى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 على محمد وعلى آل محمد كما باركت على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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى Sallallahu alaihi wasallam, wa alai alai Ibrahim, wa balik alai Muhammad, wa alai وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد الله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 Khamidun Majid. Allahumma cill ala Muhammad wa ala alim Muhammad, kama cillat ala وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم Inna ka hamidum majid. Allahumma cill ala Muhammad wa ala.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 وعلى الابرهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله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 وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 saya salayat Allah ibrahim, wala al ibrahim, dan barik ala Muhammad, wala al Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل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 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كحميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبقى وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إن حميدun